أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من <متصفيق> الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وَلَقَدْ كَرُمْنَا نَبِيَّ آدَمَ قَضَيْنَا لَهُم فِي الدُّنْيَا عِزًّا وَعَطَأْ وقامت لا طيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيل يوم ندعون كل الناس بإيمان يوم ندعون كل الناس بإيمان. فَهَمَنُوتِيَ كِتَابًا بِأَيْنِ مِجِيبًا وَلَا إِذَا قَرَأْنَا كِتَابَهُ مُوَادَعُهُ لَمْ she wala pa ram na sherozafon من الطيبات no في pa ba wa من الطيبات ورَجَ قَنَاطِقٌ مِنَ الطَّلِيبَاتِ وَضَوْبَانِ مِنَ من مِنْ مَنْ خَلَقَ يوم تكون لهنا في ماذ يوم على الانبياء يومنا تكون یا کی تاطو وقالوا لم نبت لنا بسم الله فرزقناهم من الطيبات بيره ضربوا علينا ناس ما فينا <تصفيق> خوف ولا حالين مستير لقد خَلَقْنَا النَّبِيِّينَ وَأَرْسَلْنَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ وَضَطْبَ الْنَّاقُ وَرَجَعْنَا مِنْ نَبْطِيَاتِ وَضَطْبَ الْنَّاقُ مَعَكَ كَثِيرِ مِنْ, من لَهُ مُنَوِّرٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَخْفَىٰ ۚ وَنَشْتَتَبُ اللَّهُ ۚ اللهم وما ندعو كله ناجد ناجد الله Fuck <laughs> So <تصفيق> <تصفيق> تنتظون يبتنون نتاعي الذي أعطينا إلى اللي اريا علينا واه اللهم صل وإذا لا اتخذوك قليلا وإذا لا اذا تا Thank you. What <Cornell captions> <go to> the hajj jadbihina fila sa'afat What the hajj jadbihina fila sa'afat كرسالاً لقل مودا أقرب في أدخلني لفتخل صدق وأخرجني مقصر يا من لي منك كسفان لا قيرا رب ادخلني في مدخل فضعه واعرفني مقر يا دسته القنا تطيروا او الليل <تصفيق> وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ